111. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا 112. وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا 113. وبنينا فوقكم سبعا شدادا 111. وجعلنا سراجا وهاجا 112. مِنَ من المعصرات ماءا ثجاجا 113. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 114. إن يوم الفصل كان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 122. إن مكانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا 123. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا 124. جزاء وفاقا 111. لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا 112. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 113. للمتَّقِيلَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَن بَو وَكَوعبَاء رَضَو وَكَسَهَا قاء ل يسمَعونَ فيِيهَا لَغوو وَل كِذابَ جَزَ أَمِ الضبكَ طأَن رَبّ السَّموات وَالْأَرضِ وَمَا بَلَهُمَ الرَّحْمَ لَا يَمِكَُ مِنْه خِطَاب يَوْمَا يَقومُمُ الّوحُ وَْمَلائِكَةُ صَّى لا يتَكَمونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَن وَقَا صَواباد ذَلِكَ يَومُ الحَقّ 111. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 112. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 113. مَا ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.